إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبت وبتر ثم أذبر واتكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما راكما تقر لا تبقي ولا تدر لا تبقي ولا تدر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وَمَا جَعَلْنَا عِزَّتَهُمْ إلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَادَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضُو وَالكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَتَلَأَ